غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق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 اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعله أنيسا لنا في وحشتنا واجعله شفيعا لنا عندك يا رب العالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم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 اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم احفظنا بحفظك واحرسنا بعينك التي لا تنام اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وشر كل جبار عنيد إنك ربي حميد مجيد اللهم استرنا من فوقنا وأن... اللهم... اللهم استرنا من فوقنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن خلفنا ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا يا مدبر الامور دبر امورنا فاننا لا نحسن التدبير يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فان تيسير العسير عليك يسير اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم جعلنا من, عتقائك من النار اللهم افرح قلوبنا في هذه الليله أن تجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم اللهم وارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم بيض وجوههم ويسر أمورهم واشف منهم من كان مريضا اللهم واغفر لهم اللهم واغفر وارحم لمن مات منهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة لا يسد ولا يغلق إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق امامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم ارزقه البطانه الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على النبي الأمي